وَالْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم فجلدهم ثمانين لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شررا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا باطنم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يقتل قول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم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 Lehum, roi, roi, tu, riskum, keri. Je, juhele, vine, e menule, te dehulu, buju, ten roi, roi, buju, ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو لكم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 Ulimu minineja hubumin مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ in بِمَا يَصْنَعُونَ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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ihin, بعولتهن أو أبنائهن أو aba, ihin, oi aba, ihin, oi Ew ihueni hinn neubeni ichwani hinn ne u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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء اللَّهُ الله من فضله والله واسع عليم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 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خلوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتْبِينَ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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الغمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 إِذْ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 1. And to Allah, the king of the heavens and the earth. 2. And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 فيصيب به ما يشاء ويصرفه عن ما يشاء يكاد سلاب رقيه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار.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 ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَم يَرْتَابُ أَم يَخَافُونَ أَيِّ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُلَاءِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْنَ Illa lohi orosu lihi lihkume beine hum, lihkume beine hum, ei polu وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْشَى جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ Ulletukosi muuta etumärufe, inmeloheho birum, vimete ameluun. Ulletukosi, ulletukosi, ulletukosi, ulletukosi,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 Mim qabal salata al-fajr wa hien مِنَ thiyabakum وَمِنْ al-zaheerati wa minn baad لَكُمْ al-i وَلَا Thelaisu aurat lakum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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أي ضع نثيابه فليس عليهم جناح أي ضع نثيابه نغير متبرجات بزينة وَأَن يَسْتَعْفِفَ نَخَيْرٌ لَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَىٰ Fusikum en tekuling buyjutiikum eu buyjuti äbá ikiku eu buyjuti ummmehätiiku Eu buyjuti ummmehätiikum eu buyjuti ihoikum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 فإذا دخلتم بيوتا فاسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 رسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَيَّعَ لَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ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 Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. rahman Alam al-Qur'an. Khalq ماهو البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان Fabi اَللّٰهُ اَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bulma, shripaini, varobulma, ribaini, febiäi, ellei. Ja rubi, kumet, tuke,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 بِكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنفرغ لكم أيها IRABBIKUMA MATUKADZIBAN YA MA'SHARAL JINNI WAL INSI IN ISTATA'TUM AN TANFAZUZU WAL إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي Ku maatu kazziban, yursalu aliykum hashwa ghum minnariyoon wa nupasoon, fala fabi بكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Fabi آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِّمُونَ هذه جهنم tässä jännäm, joka on, joka on, joka on, joka فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء رب Rabbi kumatukaziban, zawatan afnahan, fabi ayy alan. Rabbikumatukaziban. Hei hei maa ainaan tajiriyan. Fabiai ailei rabikuma tukazziban. Hei hei maa min kul fakihetin zaujain. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ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 بِكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ هَلْ جزاء الْإِحْسَانِ, إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي تَكَذِّبَانَ مُدَّهَمْتَانِ Väbbiä, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان محور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ Teki inä, äle, roos, roos, roos, roos, roos, roos, roos, roos, Bika tildelään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, yllään, Alif Lam Mim. Gulbet Rûm. Fi adna al-ârdi wa hum min baghâlibhim لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله عده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أولم يتفكروا في مَا خَلَقَ alaihi wa samaawati وَمَا بَيْنَهُمَا maa bainha وَأَجَلٍ illa bilhaq wa ajalimu النَّاسِ wa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 أزواجاً لتسكنوا إليها واجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مني بين إليه واتقواه وأقيموا ولا تكونوا من المشركين مِنَ 12. 13. 14. 15. 16. 16. bimele 17. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. مِنْهُ رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 17. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله Oi هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا ulea, ulea, etäin tuum, miri, beli, arobu,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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Qul sīrū fīl ārdi, fānzurū kaiif kāna āaqibatū lathīn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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصقه في السماء فيبصقه في السماء كيف يشاؤ ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله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 vertte il tuном ja etasiinkäseen res detailed system, miten eli tervetin hai Cherh Господille. Kyse javan Welle in aruselneri, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, بهاد العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعد ضعف قوة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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات the وما بينهما said, كنتم of قال لمن حوله ألا تستمعون قَالَ kumue وَرَبُّ ebe ikumul e uelin, in rosule kumul levi urusile ile ikumle medinun, polerombu ilme shrikai ulme قال لئن اتخذت الهه غيري لا مِنَ من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فألقوا عصاه فإذا هي سعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 قبل أن آذَنَ لكم إنه لكم كبير الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ وَكُلُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَبْنِ إِسْرَائِيلَ 11. Feltiin, että löytyy munkin. قَالَ Kun kun katsoit, 13. Kysyäsi Mose, 14. Kysyäsi Mose,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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Omdat pairämme her su ACII näkydd glaube eri. Kunta voi lini v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 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ لِي فَهُوَ يَهْدِي الَّذِينَ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي يَوْمَ الدِّينِ ربِّ هب لي حُكمًا بالصالحين وَاجعل لي لسانا صدقًا في الآخرين وَاجعلني من ورثة جنة النعيم وَفِي الْأَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كُوا وَالْغَاوُونَ وَالجُنُودُ إِبَلِيسَ أَجَمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَفِيعٍ وَلَا صَدِيقٍ عَمِينٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ INNA FI ZALIKA LAAYA WAMA KANA AKTHARUHUM MU'MININ WA INNA RABBAKA LA HUWAL AZIZUR RAHIM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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون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 قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ Fäftah, بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ humfekhä, huenegini, hueneminen, aieminen, muu mini. Fäftah, jine, hueneminen, aieminen, hueneminen, hueneminen, hueneminen, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعَبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَادِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ mutta pahasti, mutta اللَّهَ mutta وَاتَّقُوا että أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ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 إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون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 illa basharun mithlun fa'ti bi'ayatin in kuntum min as-sadiqin qala hadihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbun yawm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 وَمَا mihitto,i أَكْثَرُهُم wybärä 90. mistäsin 91. 90. Valanciennus كَذَّبَتْ A.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 أتأتون الذكران من العالمين، وتزرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعَمَلُونَ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 Fyättiihm bغtataan, Wohum لَا yashkaroon. Fyقولu, Hal nahnu munzharoon. Afab'i azaabina yasta'ajiloon. Afa ثم جاءهم ما كانوا مَا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشَّعَرَاءُ يُتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahi اللَّهِ rahmani r-Rahim, Hamim, Tanzil min al-Rahmani r-Rahim, Kitabu f-Usilat ayatuhu بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ voi إِنَّنَا عَامِلُونَ minne, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ voi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 فأرسلنا عليهم ريحا صَرْصَرًا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقٌ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلٌ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعَتَبِينَ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 لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً أَن بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا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 Oi in مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ me بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي أَمِنَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شَئَتُمْ INNA HU BIMMA TA'MALOON BASIR INNALLAZINA KAFARU BIL DHIKRI LAMMAJA'AHUM WA INNAHU LKITABUN لا يأته الباقل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا وشفاء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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مِنْهُ مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها Oi me roubuke, miro, le, miro, le, miro, le, miro, le, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمتا ولارجعت الى ربي ولارجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى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 Ul أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت منه د حكي خبير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 يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا عَنْ حسنا إِلَى أَجَلٍ أَجْلٍ مُسَمَّىٰ وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عرشه على الماء إلى يبل وكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن يقولن ما يحبس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 ولَئِنْ أَذَقْنَاهُنَّ عَمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 وداعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله فَعَلِمُوا انما ما انزل بعلم الله وان لا اله الا الله فهل انت مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وف الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِقَّمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ أَمَّنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ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 وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن ربي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أن ألزمكم هواها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا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 قال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجَرِيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِي أَرْكَمَ عَنَى وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَأَوِي إلَى جَبَلٍ عَصِمُنِي مِنَ الْمَاءٍ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلَّا مَرَحِمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ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 إِنَّ قُولُ إِلَّ عَتَرَاتَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذاءات هناء ان نعبد ما يعبد اباؤنا وان منا في شك مما تدعون اليه مريب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 وَيَقُومِ هَذِهِنَ قَدْ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَزَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أرْضِ اللَّهِ فَزَرُوهَا تَأْكُلْ في أرض اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ ولا تمسوها بصوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عذابٌ قريباً فعقرها فقال تمتعو في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.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 واخوذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان سمود كفروا ربهم الا بعد لسمود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 قالت يا ويلتا أَأَلِدُ وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من أَمْرِ الله رحمه الله وبركاته عليكم أَهْلَ البيت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 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِدِّ الْمَضْوُودِ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ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 وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 قال يا قوم ارهقني اعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم اني عامل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 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰنَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فَمَا أَغْنَتْ عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء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 Inn a'khzahu alim shadida. Inn fi dzalik la ayaat li man khaaf a'dzab al aakhirah. Zalik yoom majmugalluhu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 خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهز فلاتك في ميره من ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لم وفههم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ قُصْرٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا